حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن لكن لك كان من عملي قد فتح الله عليهم تجارة يعني ما شاء الله تبارك الله المهم هو ما أفلح في الدراسة أرسلوا أهلها لأمريكا درت ما أفلح بدأ يأخذ بتجارة في تجارة السيارات بدأ يتنجل وصل تجاراته للصين يقول طبعا هو كان يعني في جيبة في زائما بك دخان وإذا سافر الكاس الله أعلمش فيه فكان يتكلم هو عن نفسه يقول إلى أن جاء الله الراد الله به خير سبحانه سمع وغير كل شيء بدل البكسة في مصحف صغير، والله إلى الآن وأنا أشوفه في المصحف في رمضان وغير رمضان إلى الآن والمصحف في جيبه، بدل السجارة الحين في مصحف، المهم يقول كن صصين، يقول جالس، أنا دائماً إذا في وقت راحتي لازم أطلع أجلس على الطاولات اللي عند المسبح، يقول فجلس أفكر في حالي أنا أظر لأن أنا طالب شاي. ومعي مسواك ومعي مصحف تذكرت حالي أول أجي معي بكت السجارة وكاس الله أعلم فيه وبناه يقول فأ يعني انتابني شعور غريب يعني ما أعطمك يا رب أنك قلبتني أنا في الإنسان آخر يا يقول أحتس بشعور دوني قاعد أفكر يعني الحمد لله أني تغير يقول وأنا أفكر وحب الأفكاري إذ به يقطع بتحريك الكرسي لأمامي يقول تحرك الكرسي رفعت رأسي إذ بها فتاة يقول والله الذي لا إلها هيوه. يقول سافرت أنا في الدنيا كلها والله أنا ما شفت ولم أرى في حياتي مثل ذاك الجمال يقول أول ما جلست والله إني أنفس يقول أول ما جلست أنا ما تحملت أنا, أنا ثوني قاعد تشعر عظمة رب العالمين وكرمة عليه يقول قلت قومي يقول أن أرتاعت فقامت قالت له معك زوجتك قال لها لا ما منعني زوجتي يقول يتسألني والله أني أنا أجيب وأنا أعلم الله أعلم بقلبي قال معك زوجتي قال معك صاحبتك قال, قال لا يقول ثم تفكرت من الذي منعني يقول ثم لها معي رب العالمين هو يراني الآن يقول كافرة قعدت أشرح لها أن الله يشوفني الآن والله اللي خلقني ما يرضى فلأجل هذا أنا ما أرضى أي شيء ما يرضى يقول مهم بفجأة واحد وولت الأدبار ثم رأيت ثوارث الأنظر وقرأت يقول أول ما خرجت تجمع على الشياطين الدنيا كلها اللي يقول لي ظنك يعني أنت الآن يوم تنطلطت تلقي واحدة مثلها والثاني يقول لي أخي تبي يا أخي بعدها والخامس يقول لي روح الحق بسوعة لا تكون ركبت ترى والله ما أتلاقي مثلها والسابع يقول لك أربعين سنة قاعد في دوق في العالم ما قلت كيف والخامس يقول يقول جاءني جميع الشياطين يقول والله العظيم صد أرى أثرها في جسده صار وقف كل شعرات صد أنتبط في حال حتى أني بغيت أقوم يقول قسم بالله ما عملت نفسي إلا أني أبغى حل دخلت دي في جيب طلوعة المصحف يقول ما أدري بس فتح كذا والله لم أعلم علامة يقول فتح واد بالإجابة واد بالحقائق من كان يريد العجلة تبغاه روح من كان يريد العجلة تبغاه قم عجلنا له فيها ما نشاء ثم عطاه النتيجة ثم جعلنا له جهنم يصلها مدموما مدحورا ثم جلت أنظر الآية اللي بعدها ومن أراد الآخرة تبغى أعوذك بوحدة يقول عنه سلام بفرها ما يقل له تحت بفرها أحسن من الدنيا بنات الدنيا كلهم تبغى ومن أراد الآخرة وتبغى وحدة لو طلت من فوق السماء على الأرض لأنقلب هذا الليل فار نهار من نورها أجل كيف اللي بيحظنها تريد وحدة ريقها الذي حواه تغرها لو مزج فيه البحر المالح الأجاج لصار عذبا صراتا بإبن الله ومن أراد الآخرة ما يكفي أنه يريد الآخرة فقط وسالها سعيا وهو مؤمن فهؤلاء فأولئك حقائق يا جماعة هو مصدق الوعد هذا فأولئك كان سعيهم مشكورا يقول استفيت لهذا وهدأت وأغلقت المصحف فجاءت أنتظر سعيهم مشكورة هذه ورانيها الله وجل في الدنيا قبل الآخرة جاء عندنا رزق بمولود اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن ولده إذا صاح ينقلب أذرق والله كحلي عنده حالة مرضية يعرفها أهل الصب تي جي اي يعني ال ال الشرايين متخلفة شريان الرئوي رايح مكان شريان أورطي والأورطي مكان الرئوي لو يبكي بس طلع عنقلب وجه أذرق ما هاتي لا بد يعمل عملية الآن دام صحي من أعقد الحالات الجراحية في القلب المهم وافق وقع وهو يوقع وقلبه الله اللي يعلم يقول كل هذه المعاناة وتق والله ما اتنام لكن يقول كل هذه المعاناة التي ظننت أن ما في احد يحس في الدنيا علمت أن هناك معاناة أكبر منها يوم مشيت أنا وياه في يوم العملية وهو في السرير يدفونه وأنا جنبه علمت هذه المعاناة وبدأت المعاناة الحقيقية يقول ثم فجأة أنظر إليه يقول والله ما أدري أوقفهم وأقبله يمكن ما شوفهم مرة ثانية يقول أقبله ودي أني آخر جلبي وأعطيه إياه وأموت أنا يقول ففتح باب العمليات دخلوا وقال وجه يقول وأغلق الباب يقول يوم أغلق الباب وكلهم جو قارون ترى والله ما نجح النجاح قليلة يقول أغلق الباب حمالي أحد إلا الذي لا يغلق بابه يقول رحت مسجد وطلبت الأهل توريد يقول أعلم والله يقول أعلم مشكلتي إني أعلم إنه والله العظيم قد يقول لي بعدها أن خذه خذه مقر إبغى نودي البيت يقول ممكن يقول مهدأ يقول فهنا يقول أعظم صلاة صليتها في حياتي وأغرب صلاة يقول كبر والله أنتصر يقول ركعت ثم رفعت ثم فجرت يقول وأنا ساجد يقول اللهم أعزم وأثني على الله عز وجل يقول ثم فجأة ونأثني عليه وأفكر ولدي يقول فجأة والله بلا ساذق إنذار وأنا ساجد يقول ويأتيني مشهد أتطور كأنه بكاميرا فيديو المشهد اللي كنت فيه في القصين يجيني المشهد وأنا واقف صورة البنت ثم وأنا أقولها روحي لأجل الله يقول وأنا أقفت المصحف يقول وتذكرت إن كان سعيهم مشكورة وكأن الله عز وجل يقول نعم ادعني به الرطيف هذا ادعني بهذا يقول فقلت اللهم يا رب إن كنت تعلم أني كنت في غاية الشهوه، وفي غربة وقادر على أن أعطيك. اللهم إن كنت تعلم أنه ما منعني من هذا إلا وجاء ما عندك وأني أريد الغرب. اللهم يا ربي فأرضني في هذه اللحظة وأخرجي عبد الرحمن رحمة البيت يقول ثم كانت صلاة والله ما عرضت بها إلا أن تلم ثم ذهبت وقفت عن ظرفة العمليات يقول الدقيقة كأنها شهر بل كأنها تنه فجأة يفتح ذات طلع عليه الجراح يقول ما زالت الكمامة في فمه يقول أزالها وجه غريب يقول أنا أعلم والله أن قد يقول كلمة الآن يكثر طموحاتي ونظرتي للدنيا هذه كلها يقول أعلم أنه قد يقول كلمة يكثر مجاديفي فيها يقول فقال لي والله لا أدري ماذا أقول يقول قال لي والله ما أدري إيش أقول لك لكن والله في حياتي ما عملت عملية مثل هذه والله وكأن أحد يحرك مكاني المشرف العملية نارحة 100% يقول فتجدت عند رأسه عند رجل بس القبلة والله وجهت وجهي للقبلة وتجدت لله عز وجل وهو واقف. أمن يجيب المضطر وإذا دار ومن يتق الله يجعل له مخرجا, يجعل له مخرجا